هذا يسمى ايه يسمى برشه سميه استهلال بقى هنسميه ايه هنسميه مثلا ان هو سؤال او ان هو ارحمك الله لا رجاء هذا لا والالتماس ده يكون من مني مثلا لواحد زميل او منك لواحد زميل بتقول له اعطيني الكتاب اعطيني القلم اعطيني مثلا جنيها يبقى ان ايه متساوي لكن على وجه الاستعلاء هذا انما يكون من الله رب العالمين ويكون ايه امره طيب يقول قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء كقوله تعالى واقيم الصلاة وآت الزكاة يبقى هنا ايه قول يتضمن اقامة الصلاة ويخراج الايه؟ الزكاة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 أنا ما تكلمت لكن أنا أشرت هذه الإشارة وإنها وإن كانت تحمل معنى الأمر إلا أنها ليست بأمر إلا إذا قلت لك اجلس حينئذ كان أمرا ليس بالإشارة لكنه بي قال صيغو الأمر صيغو الأمر أرضع فعلو الأمر مث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 كما قال الله عز وجل من كان يظن أن لن يمصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فليمدد معي دا كده ايه مضارعه بقرون بلا من ايه الامر يدل على الامر معي وات قول المولى عز وجل مثلا ثم ليقضوا تسفهم وليوخنفر وليطوفوا بالبيت العطير يبقى كل دي ايه افعال مضارعه افعال مضارعه قرنت بلام الايه الامر انت سامعني انا فوضح لي كده بقى يا ماجد اللي ده فعل صيغ الامر كلهم هو كان الامر اسم فعل مثل او حي كامل محمود النباء نائب ك خذ اذا لقيتم الذين كثروا ضد رقاب الرابع احمد المضارع منصوب بلا بلا الامر بلا امر كل هذه هي الصيغ الداله على الامر وكلها وردت في كتاب الله عز وجل. مفهومة? قال وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الامر. انا ممكن اوصل الى ان هذا الفعل مطلوب ان يفعل. لكن عن غير الطرق او عن غير الصيغ السابق. ايه بس في الشريعة مثلا ايه? إيه مثلا زمت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 سواء اذا كان على سبيل الوجوب او على الايه الاستحباب قال او على تركه عقابا كما في سنن ابن ماجه من حديث ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ساعه ولم يضحي فلا يقربن مصلينا يبقى هنا ايه في هنا عقابه ان كان يجد مالا ولم يضحى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 ايوه بانها الكلام كله معنا ثم هذا هو قال وقد يستفاد طلب الفعل طيب جميل انا عرفت الآن ان الفعل ده ايه ينفع ان انت تعمله صح طيب ممكن ده ينفع ان انت تعمله وهو مفروض عليك اصلا يبقى ساعتها لك لو لم تفعل فهمت معايا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 اللي هو من كان له سعه ولم يضحي فلا يقربن مصلينا معايا ايه نعم صحيح والحافظ ابن حجر حسنه وقال هو موقوف والشيخ الالباني صححه لكن اقرب أن الاضحيه مستحبه وليس بواجب ايوه الامر دلوقتي بات على الوجوب والاستحباب انا دخلت ده, ده, أن ده جاي انا دلوقتي بقول ايه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 والشيخ قال نعم على الفور هذا <تصفيق> <تصفيق> قول البعض الأصولية كل الأصولية <تصفيق> ولا أنه ممكن إيه ينتظر سنتي... سنتين او ثلاثا او أربعا هكذا دوم المسألتين الأولى هل الأمر يقتضي الوجوب والثانية هل يدل على الفور ولا على التراف قال الشيخ فمن الأدلة على انها تقتضي الوجوبة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 إلا هيحصل لك أن تصيبها فتنة او عذاب أليم طيب فتنة أو عذاب أليم لا يكون إلا على ترك إيه واجب مالفوما دي؟ ها؟ نعم ما أنا كنت عند الاطلاق يعني أنا لو كنت لك إجلس وإنت ما جرفتش تقول لي والله أصلا أنا سهمت إن إجلس يعني إجلس يعني براحتك تعالى تجلس إجلس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 ولم يحج السنة القادمة ولو ياتي تريها وحج في السنة الثالثة يصح الحجه ويأسم على هذا التأخير لو قلنا بأن الأمر على التراخي لم يأسم الأقرب أنه على الفور إلى أن تدرس الوجيه مفصص من أسأل نحن هنا بس عايزين نكشف من الكلام وخلاص. ماشي قل لي معنا وكانش بحسب الكلام ده خالص ممكن تجد في الورق بعض الزيادات معي اللي هي مثلا هو ذكر دليل واحد انا كذلك مثلا ستة ادل وذكر مثلا في الثورية ثلاثة ادل ممكن تجد ايه ستة معي كنت اعمل ان انا اذكرهم يعني لكن شايف ان احنا اتكسب الكتاب يعني طيب مفهومنا الى هنا مفهوم المثالة الثالثة وقد يخرج الامر عن الوجوب والثورية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 قال ف الامر بالاشهاد على التبايع للند بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من اعرابي ولم يشهد يبقى الدليل هنا ايه فعل النبي صلى الله عليه وسلم والقصة في سنن أبي داود من حديث أمارة ابن خزيمة ان عمه وهو من اصحاب النبي صلى قال اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من اعرابي ف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 فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفع هنا هذه الصيغة اذا صلى احدكم من شيء يرحمك الله ممكن يصلي وممكن ايه ما يصليش اذا علمنا ان الامر السابق اللي هو برضو في حديث ابي سعيد الخدري دا امر لاستحبات وليس الوجوب كذا ما روية او ما رواه الامام البخاري من حديث ابن عباس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 طيب انا الان انتهيت من الاحرام قد يأتي في خلدي ان لذال هذا الامر على ما هو عليه فقال الله عز وجل واذا خللتم فاصطادوا طيب هنا الامر الايه للاذاحة يعني خلاص لو انتم انتهيتم من المناسك اصطادوا او لا تصطادوا انتم وشأنكم وصل كده يبدأ ايه بعد محظور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 هل يفهم من هذا الأمر أنني أأمره بالدخول ولا المعنى أنت قرأت الباب وأنا أذنت لك وهذا الإذن ليس على سبيلي الوجود بالدخول إما ان تدخل وإما ألا تدخل واحد جه رح قبل أن ينحر في مناسك يوم العيد في الحج حلق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 ما تشعر انت على ان هي ايه مستحبة واجبة ان ده وصل كده قال قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا خرج في جواب من سألوه في حدة الوداع عن تقديم افعال الحد التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض يفقى قد يخرجوء الامر من الوجوب الى الاستحداث من الوجوب الى الاباحة من الوجوب الى التهديد كقوله تعالى اعملوا ما يشئتم انه بما تعملون بصيح قد اعملوا ما يشئتم يعني واجب عليه ان تعمل ما تشاءهم من حلال ومن حرام من نكاح من زناء واجب اعملوا هل يفهم واحد هذا لا طب نجي نقول ده يستحبوا لك أن تفعل ما تساءه من حلال أو حرام أو نتاح أو زنة لا برض طب هل يفهم منه أنه يباحوا لك أن تفعل ما تساءه وما تريده أموال ليه يبقى على شبيل التهديد لهم لأنكم ايه مرتبطون بأوامر ونواهي بأوامر ونواهي لا يجوز لكم أن تخرجوا عنه إنه بما تعملون بصير يبا لو كان المعنى اعماله انتوا عايزينه تعملوه اعملوه مش اقوله ايه ان هو بسيط فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقف ان اعتدنا ان اعتدنا للظالمين نارا فهنا فليؤمن مدارع مكرون بلام الامر وفليقف مدارع مقرون بلام الامر صغة الامر طب هل يفهم احد انه يجوز لك ان تؤمن ويجوز لك ان تكفر قال فذكر الوعيد بعد الامر المذكور دليل على انه للتهديد لو انت فامن انت يجوز لك ان تؤمن ويجوز لك ان تكفر كان ليه المولى عز وجل يقول ان اعتدنا للظالمين نارا ده هو اللي يقولون عايزين عملوه معايا كده يبقى علمنا ان الامر هنا للايه لالتهديه ماشي كده شباب قل لي بقى كده يا احمد انت فهمت وقد يخرج الامر من الوجوب الى غيره لدليل يقتضي ذلك اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه والنول نكمل بقى موضوع ممكن يعتبر من النزول الى الاستهباب الا شيء يندفع بهذا الامر الى الاستهباب زي عايشه وزباياته الرسول صلى الله عليه وسلم سرع فرسهم رمي الشدائد ومن ولا تدافع إذا اتى الامر اذا بعد ما فيه. Uh what I did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 ما أكرّت عليه عائشة رضي الله عنها هذه يعني مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم وتلبيث ما يريده هذا المكان لا يجوّز لها أن تترك القضاء لو كان على الخور يعني إيه كلام ده هي تكون لمكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بعذر هذا ليس بعذر إنما هي تقصد إيه لمكان النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عليمة بشواجب إيه التأخير وبعدين هي قد في الأول إيه فما أستطيع معنى نفي الاستطاع هنا مش حد يفهم من إيه مش قادرة إنما عنداش قوة بدنية لا ده هذه ايه ايه نفسي لاستطاعها بيناتها في ايه لمكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني انا مكنتش مريضة او كانش عندي مقدرة لا مش المعنى كده المعنى ايه المعنى ان, ان النبي صلى الله عليه وسلم اقوم بي بما يريد وباحتياجاته فهذا كان يمنعني من القباة فناكي بها هنا ايه لو ان القباة ده كان واجبا واجب على النبي ان يبين لها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 ما هي مأمور به ام على سبيل الاستحباب او على سبيل الاذوب قال هنا وهذه القاعدة في ضمن قاعدة وهي الوسائل لها احكام المقاصد وسائل المامورات مامور بها وسائل المنهيات منهي عنها دي او همها مفهوم طيب احنا ممكن نكتبه في وسط السطر لازم نجيب حاجه نشرحهم الشيء الذي يتوقف عليه ايجاد الواجب لا ما لكن افهم دلوقتي انا اتكلم على الشيء الذي يتوقف عليه ايجاد الواجب انا اقول هنا الايه ستر العوره انا مش ممكن اوجد هذا التنفيذ للأمر الا بشراء الايه القميص صح طب انا هوسع المساله شويه فهقول ايه الشيء الذي يتوقف عليه ايجاد الواجب وانزلوا منه طرعين الطرع الاول ما لا يكون مقدورا للمكلف يعني ايه دي الانسان لن يحج اللي اذا كان مستطيعا صح ولا اه طيب تحصيل الاستطاع هو مأمور بي مش مأمور بي انا لو انا معي نصاب من الزكاة لازم اطلع لايه الزكاة طب نفرض انا منعيش اصلا نصاب الزكاة ده هل حد يقول لي انت واجب عليك انت تعمل الى ان تمتلك مالا فتجيب عليك الزكاة حد ايش يقول لي فانا بقول لي ان يكون مقدورا للمكلف كتحصيل الاستطاعة للحج طب الوسيلة او الطريق الى تحصيل الاستطاعة دا ايه واجب مستحب بس احنا نقول ده الا يكون مقدورا للمكلف لاستطاعه اداء الحج لا يجب على المكلف أن يحصل هذه الاستطاعه ولا يجب على المكلف أن يسعى في امتلاك نصيب او في امتلاك ما يجب او ما يجب عليه الزكاه به ينص على ده القرار الاول قال لا يكون مقدورا للايه للمكلف الفرع الثاني أن يكون مقدورا للمكلف الفصل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 يخليه فرق الوحيد يبقى ان يكون مكدورة للمكلف ونزل الفرق كده اقول ايه ما ورد في وجوبه امر خاص انا دي ما وصلت لهاش عن طريق الايه اصلي ده واجب وانا مش عارف اعمل الواجب ده الا عن هذا الطريق فالطريق ده ايه واجب لا ده ده ايه ده فيه امر ايه مستقل بنفسه واضحك كده طب الفرق الثاني بقول ايه ما يتوقف على اداء الواجب ولم يرد به أمر لو افترضنا أن صلاة الجماعة دي واجب وأنا مش عارف أجي صليت الجماعة إلا غير لو مشي من البيت إلى المسجد يبقى المشي ده إيه طب هل النبي صحيح جاء إيه والمشي هذا واجب زي جي كده قال إيه لا يقبل الله صلاة بغير الطهور ما جاتش ديه يبقى دي أنا وصلت له عن طريق الإيه عن طريق أن أصل الشيء واجب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 ولله على الناس إذن هذه المسألة الأخيرة ألا وهي الشيء الذي يتوقف عليه إيجاد الواجب امتهينا من الأمر طيب يحكي لك لنا في الأمر ده على خمس مسائل صح يا محمد والذي بقى محمود أول مسألة أنا بعمل كده مع الطلاب ولي فانا لما بخلص في فكرة هو مستقبل بسيط يعني؟ أه طب أجيب حاجة صعب مثلا فأروح أيلومي بقى احنا كونا المستقبل البسيط ازاي فواحد يقول لي حاطينها ثالث المصدر أروحنا رايح لتاني أقول له ايه يعني ايه أصلا المصدر ده قول له كذا قول له طب الثالث ده نوصل للمصدر ازاي أرجع بقى للاول أقول له أكمل تقول لي المصدر زائد النهاية أروح رايح لواحد ثالث خالص أقول له ايه, إيه النهاية دي بقى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 وهي ابع الصوغ الاولى طب الثانيه انث اللي فعل امر ده اسم فعل الامر الاولى مثال على ماشي الصيغه الثالثه محمد تفكرها ماجد النائب عن فعلة الأمر كقوله تعالى فإذا لقيتم فضربة دقاء جينا بعد كده قلنا قد يستفادوا الأمر من طرائق أخرى وصلنا لصيرة الثالثة الرابعة حلوم مكرون promoter on program blaam al amr makrum bilam al eh al amr zay la ta'mun la ta'mun madha tafso takhin hina lam al amr tamam ashan afham bas ya lam dilam eh fi mudat al <تسجيل> <عشاء الله. تسجيل> <تسجيل> فومن لا يراكم لا تؤمنون به ولا تنتظرونه ما شاء الله لا ايه ده شغل الموضوع ده من الاول قال له يا سعيد ايوه صح كده ده توكي امسيه ايوه جينا بعد كده قلنا, قلنا قد يستفاد الامر ده من طرق ايه اخرى زياده كده واحنا قايلين ان الامر للايه للوجوب ايه دي الدليل ان الامر الوجوب اوي انس اللي هي ياخذ ف... ده وجه دلاله انس ايه الدليل وجه الدلاله انا عايز أنا, انا مش فاهم فهمني في ممكن نعادله في موجب الاستنباط منها على ان الامر الوجوب بيقول يعني فيه كده كده انا عمده التحديد بينه في ممكن في خط بينه هذا العقاب القليم لن يكون الا عن طريق واجب كفزاك الله خيال ايوه ما الدليل على ان الامر هنا للثور ايوه ايوه يا محمد صور انه بارد احنا منحفظ الدرس اوه السبب كان ساعة طيب ما نشتع ايوه يا محمد اقوه انه اعرفت ايضا انه هو للفور ايوه يا عم. وكرس بالله امم اه دول مش انا على أن الامر للثور مش مش عايز يعني يتحرج او يستحق او كده احنا عادي, عادي يعني ليت اصلا اولا ان لم تذاكره بعض ثانيا انا بحاول بس ايه نجمع المسألة قبل ما نمشي وعشان كده لعلى كده تبقوا ايه انا كنت الحصة اللي بقى داخل فيها اه مش لما كنت طالب يعني ولا مدرسي سألك اهت او حش حصة عندي والله كنت بقاعد كده يعني قاعد كده مش عارف حتى أنا لو عملت كده هيسألني او بعد الحصة هيسألني فهضيها المعلومة دي سأني عاد أذكره الاخر كنت اكره واحد ما بحبهوش هو المدرس ده ودي ايوان كويسي انتعال شخحت النفس الواضع ما كان بيشرح الصرف كنت اشترف تأخذ لا يمنى ولا يفت السكة ده كميني السكة ده حبل واسعة كنت ممكن ايه يعني تروحي مني ويشماله على المسألة اه جيب لكن الصرف وكده والنحو كنت اشترف ايه انايا ما كان سلمان ده كان لسه كده كان بيشرحها نحو في في دراسه الاسلام قواعد اساسيه وسلمان ده جه قال له ابي ماما مستنيات بره طبعا ماما لازم الشيخ يمشي على طول <تصفيق> الله يا احمد فكان في النحو بالاخص وماده اللغه العربيه عامه فكنت اش ايه لكن الفرق يعني المساله ايه صاحبه اوجه كنت تعرف دي ايه يعني فطبعا كانت يعني اكتر حاجه واحد ما بايه ممكن تاني نايم كل الحصص الا الحصه دي يستيقظ فيها كان عارف ان هو بالطريقه دي بعد كده ايه مش هتعرف تروح يمين ولا شمال وبعدين انا بقول ايه احنا هنا بندردش ومحدش يتحرج او يفتح كده فجاه مرة تيجي تلاقيه عملت ازاي مثلا عن نفطه في حياته مش قلت ان هو تناشدهم في نفسك كده تقول ايه انك مش تقدر طبعا تصرخ الادب يمنعك من هذا معايا مش مش هو ول... <تصفيق> نرجع بقى أيوة لا أنا بكلم الآن انا بقول لك هل الأمر على الصبر ولا على التراخي بيقول لي على الصبر قول لك إيه الدليل بقى محمود فاستبقوا لإيه الخيرات هنا أمر بالاستباق إلى فعل الخير وأنا مش أقدر لأن أنا إيه أستبق إلى إيه تبادرت به الدليل الثاني أيوة أنت أيوة أنت أنا أعجب على حالة بقول أن البيض صلى الله عليه وسلم عند أمرهم تحاول بيوم نحرز أن يحلق الأرقام فأنا يتعلم حمرهم ذات سالة وغضب النبي صلى الله عليه وسلم الثالث أنا أبدل إليه قد يرقم عليهم وأخذني السلاحة قد يخرج الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة أو التهديد وقد يخرج الأمر من الثورية إلى التراخي لدليل اخر مثلا ما لا يتوقف المأمور ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به ان كان على سبيل الاستحباث ومستحط او على سبيل وجوه فواجب والشيء الذي يتوقف عليه يجاد هذا الواجب بتفصيل اللي احنا ايه ذكرناه الورق ها من يريد أن يصوره والورق بتاع المرة القادمة يكون المرة القادمة لكن فيجي انت مذكر اللي احنا قلنا من الكتاب اذا كنت me